وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد سغري هذا لسان حال بعض الناس الذين ربما لم يكن لهم أثر في الحياة ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى القمة تعالوا اليوم نتكلم عن الموهوبين كيف يمكن أن أصبح أنا وأنت من الموهوبين كيف ينبغي أن نتعامل معهم كيف أصبح فلان موهوبا في التجارة كيف أصبح الآخر موهوبا في طلب العلم وربما أصبح له شهادة عالية كيف أصبح الثالث موهوبا في الخطابة فتجد أنه إذا خطب ارتج المنبر تحت قدميه وحضر الناس بين يديه وازدحمت الشوارع حول الجامع الذي يخطب فيه عجبا لماذا يزدحمون على فلان دون فلان لا بد أن فلان الأول له موهبه كيف استطاع أن يصل إليها كيف استطاع تلك الأم أن تكون موهوبة في تربية أولادها أو مع زوجها أو في التعامل مع والديها كيف اتطاع ذلك الابن أيضا ان يكون موهوبا ما هي صفات هؤلاء الموهوبين كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع هؤلاء الموهوبين الموهبة محصورة على شيء معين ما رأيكم في الموهوبين في الرقص في الموهوبين في السرقة ربما بعض الناس يكون موهوبا في أخصيط السرقات ما رأيكم في الموهوبين من الهكر الذين يدخلون الى مواقع الآخرين وربما يعني اعتدوا على خصوصياتهم أخذوا أسرارهم ربما أخذ صورا خاصة لبعض الشباب والفتيات ثم ابتزهم بها أو هددهم بها هو في الحقيقة موهوب ليس كل إنسان يستطيع أن يفعل مثله لكن ما رأي الشرع في هذه الموهبة كيف نستطيع أيضا نحن أن نعتني بهؤلاء الموهوبين هل يوجد اليوم في الدول العربية والإسلامية هل فيها عناية فعلا بالموهوبين من خلال مؤسسات ما هي السنن الواجبة للتعامل مع الموهوبين وما هي اسماء الموهوبين من الصحابة حقيقة الموضوع طويل جدا لكن بإذن الله تعالى أنه أحاول أن يعني نعصر المعلومات لأجل أن نقدمها لكم في حلقتنا هذا فيفعدني أن تبقوا معنا تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع طبعا يا شباب الكلام على الموهبة والموهوبين هو كلام طويل الناس اليوم احيانا لا يسمونه موهوبا ربما يسموه مبدعا احيانا او مخترع يقول لك والله يا اخي فلان عندك ويقصد انه موهوب يعني عندك قدرات ربما لاتكون موجوده عند غيرك او ربما يقول لك يا اخي فلان هذا مبدع ما شاء الله عليه ولا مخترع أو غير ذلك احيانا يكون الانسان عنده القدرات لكن عدم تبنيه ربما يضيع عليك فرصه من الفرص يعني احيانا طالب يكون عندك عنده قدرات ذهنيه عنده ذكاء عنده قدره على الحظ لكن إذا ما يصل الله للمدرس يتبنى يحاول أنه يوجه او حين الظروف ما تساعده أذكر كان عندي محاضرة مرة في إحدى القرى في الجنوب في المملكة فألقيت المحاضرة جاء واحد من الـ الـ الـ الإخوة قال يا شيخ أنا مدرس أدرس في هذه القرية قرية نائية يعني وأريدك أنك تساعدنا في كفارة بعض الطلاب قلت كيف كفارة بعض الطلاب يعني المدرس حكومية ما يحتاج فلوس للمدرس حتى تكفلون فقال لي لا يا شيخ نحن عندنا الطلاب فقر وأهاليهم فقرة فالطالب إذا خلص السنوية يكون أحيانا النسبة تصل إلى 99-98% قلنا بالسوقين وبعدين ليس 99% مدارس أهلية عندنا في الرياض وجدة لا يعني هذا مستكين في في قرية ما عندهم تلفزيون الكهرباء ربما ما تشتغل عندهم في اليوم ساعتين ثلاثة منطفية الكهرباء وبالتالي تجد أنزهنا صاطي ما عنده أي ملهيان لا فيه يتمشى في شارع التحلية ولا يغازل ولا عنده أي شيء حتى يمكن الجوال ما عنده جوال فقال يا هذا الطالب إذا تخرج من الثانوية أبوه يقول لي يا ولدي بلاش تكمل جامعة أنا ما أقدر أستغني عنك لأني أحتاج أن يكثر على الغنم صحيح. لأن الأب يصير هو اللي يرعى الغنم والوالد الثانوية وأحيانا الولد يساعده فيقول يا ابني أنت لما تطلع للمدينة أنا ما يبقى عندي أحد يرعى الغنم لازم تبقى عندي يقول فالطالب هذا يضع شهادته الثانوية هذه علمي متخرج يضعها في الدرج ويجلس عند الأب يرعى الغنم يقول فأصبحنا نحن نرى طلابنا بعد سترة ذاك الذكاء الخارق والذهن الصافي الذي كان عنده مفسه في دمم يقول فأصبحنا نأتي أحيانا عند الأب نحاول نقنع يا أخي خل ابنك يذهب ويدرس خله يقول والله يا أخينا ما أقدر أستغن لازم الولد يجلسه ويرعى الغنم أنا ما عندي أحد غيره يقول فأصبحنا نحضر عامل من بعض البلدان ونكفل هذا العامل نحن اللي نمشي له الراسط بسبيل أن الولد يطلع على الجامعة ويدرس شريعة ولا يدرس طب ولا هندسة ولا غير يقول والآن نفع الله تعالى مجموعة منها ولا يقول لا المقصود أن هذا الشاب لما يكون عندها القدرات لكن ما في أحد يعني تبنى هذه مشكلة المسألة الثانية كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع هؤلاء الموهوبين يعني كيف كان يحاول أنه يصنع منهم رجال ينفعون الأمة الصعران خذ أولا كيف كان يكتشفهم طبعا أنت حتى تكتشف الإنسان الموهوب إذا كان ولدك أو إذا كانت مثلا ربما بنتك أو زوجتك او كذا كيف تستطيع تكتشفه من كثرة السؤال والمناقشة تستطيع أنك تتبين فعلا أن هذا إنسان ذكي عنده قدرة مثل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة من المرات من نوقش الحسابة هلك يعني اللي الله تعالى بيناقشه ليش سرق ليش نمت عن الصلاة ليش كده هلك قالت عائشة ما يقدر يجاوب قالت عائشة يا رسول الله إن كنت لا لأظن أن الله تعالى لما قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا أن ذلك كائن خلاص حساب يسير فقال عليه الصلاة والسلام لا ليس هذا الحساب المقصود يعني بكلامي إنما هذا العرض فقط تعرض عليه ان انت ركنمت عن الصلاة ما اسأله ليش نمت بس ركنمت عن الصلاة وتركتك اليوم تركت واليوم الفلاني صرحت على أمة واليوم الفلاني فعلت كذا فقط إنما ذلك العرض أما من نوقش الحساب هالك شوف كيف عائشة لما سمعت حديث من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قفض إلى ذهنها آية هذا يدلك على نوع من الموهبة أبو هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة وقالها النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة إن كنت لأظن أن لا يسألني هذا السؤال أحد قبلك لما رأيت من حرثك على الأن شف يعني الصحابة كثير والوحيد الذي سألها السؤال هو أنت يا أبا هريرة دليل على الذهن والذكاء والموهبة عبد الله بن مسعود كان غلاما صغيرا رضي الله تعالى عنه قبل يعني أن تنتشر الدعوة والإسلام مر النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام مع أبي بكر في خارج مكة فكان عبدالله بن مسعود يرعى غنما فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام أسكن من هذه الغنم فلذكاءه موهبته إيش الجواب قال لا إنما أنا مؤتمن عليها ولا أستطيع أن يسكيك حتى أستأجن من صاحب الغنم فاي وينجت صاحب الغنم الان اترى صاحب الغنم في مكه وهو ما يرجع الا مع غروب الشمس فقال النبي عليه الصلاه والسلام اسقنا ويعني ولا يعلم قال لا انا مؤتمن شعر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام يختلف عن غيره هذا الغلام لا بده كل تربيه خاصه ما احرج قال والله هذا رجال كبير ومع صاحبه هي كلها بس شويه يعني غرفتين واشرب لا فقال النبي عليه الصلاه والسلام هل عندك من شات لم ينذع عليها الفحل يعني شات ما سبق انها جامعها الفحل الذكر من الخرفان وبالتالي هي ما حملت وبالتالي ما فيها لبن قال عندي شات وجاء بشات ضرعها اصلا ما في لبن لانها ما حملت اصلا في حياتها فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ثم مسح على ضرعها ففتحت رجليها وامتلأ الضرع باللبن وعبد الله بن مسعود ابو ثمان سنوات او سبع سنوات ينظر لهالمنظر مذهول كيف يعني الان هي يعني هو عنده خبره ولو سنتين ثلاث في الغنم كيف يعني مسح وعلى طول امتلئ الدرع فامتلئ الدرع فاقبل ابو بكر بانا وحلب النبعي فشربه وشرب ابو بكر ثم اعطى للغلام فقال عبد الله المسعود شوف يا اخي كلامه وهو ما يدري ان هذا نبي وان الله بعثه وان جاء بي يعني تحطيم عباده الاصنام كل المعلومات ما عنده وصير في صغير في السن اول كلمه قالها قال علمني مما قلت الكرام انت شخص. ايه, إيه. إيه. تقول كلام غريب ومسحت طيب بالله علمني من هالكلام وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان فغلام معلم انت غلام معلم انت بتجيب معلومات غ... يعني كثيره لكن انا اعرف كلام انك غلام معلم يقول عبد الله مسعود فحفظت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسلم كلام 70 سوره لا ينازعني فيها أحد يعني مباشرة من لساني إلى أذني حفظتها ما قلت تعال يا عبد يا ابي بن خلف حفظني تعال يا عباس حفظني لا مباشره منه شوف يا اخي يعني الموهي كيف تستشفها في احنا مشكلتنا اليوم ياتي احيانا بعض ابنائك ربما يسالك في حضرته يقول لك بابا ليش الحين السماء زرقاء وبعدين لما الشمس تغرب وين تروح يا ولد مو بشغلك بتروح لا هذا عندك في المدرسه لا خلاص طيب يا اخي ما او ياتي ربما يسالك عن اشياء في الدين يا ربي ايها ابوي انت يوم القيامه كيف مره واحد من العيال سالني يقول بابا كيف يوم القيامه الله يودينا للسماء يشد لنا طيارات حتى نروح للسماء وهو اللي موجوده <تصفيق> <على تصفيق> كذلك <تصفيق> على المعطيات اللي بين يدي يشوف طيارات وشوف كذا في ضمن الله يشدنا بطيارات يوم القيامه ويودينا للسماء الاصل اخي احسن من تضليني تسالك عن شيء تافه ولا يسالك عن كره ولا عن فيلم ولا عن مسرحيه كيف بستطيع أن اكتشفهم وايضا ايش المواقف اللي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم معهم هذا باذن الله سذكر لكم ولكم ايضا اي ولا ان شاء الله لكن بعد هذا الفاصل او التصير فلا تذهبوا عنا بعيدا تحبز مكانك يا اخي النبي صلى الله عليه واله وسلم يوما قال له يا رسول الله اين يكون يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض الله سبحانه وتعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار لما ذكر الله عز جل أحداث القيام فعائشة تقول يا رسول الله الأرض الآن تبدل بأرض ثانية طيب الناس أين يذهبون ما هم الناس فوق الأرض أين يذهبون فقال عليه الصلاة والسلام هم في الظلمة دون الجسر يعني أصلا يكونون في موقع غير الأرض تماما عند الجسر, عند الجسر جهنم اللي هو الأصراب فالمقصود أن الإنسان إذا لاحظ شخصا عنده أنواع من الأسئلة الأصل أن يعتني به وهذا الكلام لنا جميعا الأصل أن نعتني بأصحاب المواهب وأن نكتفي فقط أن نمدح الغرب لذلك الواحد يقول والله عندهم معاهد يعطون بالموهوبين يعطون الأطفال وجه يستمعون إليهم طيب نحن لماذا لا نطبق مثل ذلك أذكر مرة في الحج كنت كان معنا شاب ألماني يمكن عمره 17 سنة أو أصغر يمكن 16 فقالوا لي الشيخ هذا مسلم وهذه أول حج يحجها فقل طيب لماذا لا يأتي ويلقي كلمة على الناس عن كيف أسلم فأقبل شاب صغير وأنا أقول في نفسي يعني هذا سيتكلم أمام 2000 حاج وعمره 17-16 سنة بالله كيف يقدر يتكلم هذا انا يا شيخ أمتك الميكروفون لما يصر العدد كبير عندك عشرين راي وإحنا لنا سنوات نتكلم كيف هم والله يا أخي أخذ الميكروفون وما شاء الله وانطلق ليس أنا ما أعطينا هي السمر تقريبا ساعة لربع فقلت في نفسي والتفت إلى واحد من المشايح كان بجنبي أستاذ في الجامعة هذا بالله عليك بالله لو, لو لو طلبت من واحد من الجالسين اللي أعمارهم 40 و 50 سنة يقوم يتكلم لمدة ساعة يستطيع قال والله ما يقدر من يبدأ ينتفت قلت لماذا ما الجمهور ايش تتوقع السبب طبعا ليش هذا ما كان عنده رهبة جمهور ايش تتوقع عن السبب يمكن تجرى هم في المجتمع من مجتمع يا من منذ أن كان صغيرا وهو منطلق تزعيم الثقة تزعيم الثقة في النفس ما, ما واحد يقول له خليك ساكت لا تجلس مع الرجال تجلس في الأخير الصغير ما يتكلم في حضرة الكبيرة لا مم. هذا لو أبوه يعطيك كفين على وجهه ممكن يتصل على ويشتكي قلنا حق لا حقا حق. حق. يسمعوني عيالي بكرة بعد <تصفيق> الشرطة يورطوني لكن أنا أعني أن تربيةه منذ صغرة على هذا الاستماع إليه الممازحة ملاطفته يخل النبي صلى يمر بغلام صغير وكان عنده عصور يلعب به ومات العصور فيقول له يا أبا عمير ما فعل أنه غير أن أبي ورئيس الأمة كلها وملك المدينة في ذلك الحين يمر على الصغير ويسأله ويستمع إليه أي ثقة هذه يعني شوف الدعم المعنوي اللي يكون في قلب هذا للصغير صيد بنستمارك في نتكلم عن المواهوبين نلاحظون أغلب المواهوبين في العالم العربي لما يطلعون يطلعون درساتهم بره الدول الغربيه قالوا ما الجبن ايش هناك ياخذون من ليس ما ادري ايش احسن وهذه مشكله حقيقيه هم في احيان كثيره تلك الدول يعطونهم انواع من يعني من الاجراءات يعطونه اشياء تتعلق بسكن جيد دراسه جيده تامين صحي له ولا اولاده وسياره واي راثره وايضا يعطونه جو يستطيع من خلاله أن ينوي يعني ينمي موهبته يعني احيانا يكون واحد ياتي ومخترع أشياء معينة يرجع إلى بلده يقدم يبحث عن وظيفة فيحطونه والله في قسم الصادر الروارة في المستشفى يقوله <تصفيق> في المختبر يحلل أكرمك الله البول والبراج ولا يقول يا جماعة أنا كنت هناك لوزني ولي قالوا أهم تستلم راتب ونت على المرتبة الحادي عشر ولا السابع ولا ثامنة خلاص لا وبالتالي يبدأ يرجع إلى لذلك أنا أقول حتى المؤسسات الكبرى عندنا لابد أن تعتني بهؤلاء فعلا يا أخي لا نكتفي فقط أن نحن نمدح القوم يا اخي كان عندهم القوم اذا عندهم شيء من الاصلاح ايضا احنا نتابعه ونعمل الآن العالم العربي يعاني من شحره المواهب والعقول حتى في علماء الآن اصبحوا يعملون ضد العالم العربي وفي الأساس اصلا عربي يعني هذا المفروض نرجع ونسال انفسنا هل يعني هل احنا اعطيناهم اللي كانت مننونا هل هل وفرنا لهم الحاجات اللي كانت مننونا هذه مشكلة القضية يا أخي أنا تناقشت مع عدد أحيانا نحض المؤتمرات أو غيرها في الخارج فيحدثني في بعض المختصين هناك إنجليز وأوروبيين ويقول لي أني أنا أدرّف طلاب عرب وطلاب غير عرب يقول له حظ أن الطلاب العرب فيهم من الدكاء الخارق ما ليس في غيرهم في كثير من الأحيان يقول لي والله أني أقارن أحيانا بين الطالب العربي عندي وبين الطالب الياباني الطالب الصيني الطالب الفرنسي فأقول له أكيد أنا أقول في نفسي أكيد ليباني أذكى واحد يقول له ليس هو أذكى واحد يقول العربي في ذكاء خارق يقول لكن مع ذلك ما تبناه أحد وهو أيضا أحيانا ما تبناه نفسه أيضا نحن أيضا لا ينبغي أن نسمح للإنسان أن على جدار دائما ويقول الله ما في جدار أستكع عليه الدولة ما رعتني الدولة ما ساعدتني أنت أيضا احرص لك تطور نفسك يخي السحابة كانوا معنا بالنسبة للسلام ترى بعضهم كان يضرب ويضيق عليه يعني مثل مصعب بن عمير مثلا حضر مع النبي صلى سلم سنوات قليلة بعدين طلب أهل المدينة واحد يعلمهم الدين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب يا مصعب ما قال يا رسول الله أنا الوحدي و... نعم أنا رجل وعدت نفسي بأذهب وفعلا أسلم أهل المدينة على يده لكن ليش اختارها النبي عليه الصلاة والسلام اختارا لأن يعلم أن هذا موهوب وممكن يعتمد على نفسه مهوب دائما يقول لا أنا ما أقدر أحل المشكلة لما استفيرك يا رسول الله أنا ما أقدر أحل القضية لما أسألك ما بينه وبينك اي استصال لا في جوال ولا في ايميل دبر نفسك يا مصعب وفعلا ذهب مصعب وصار له يعني تأثير في المدينة وهذا حقيقة اللي ينبغي علينا لا ينبغي أنا حقيقة قول لإخوتي وأخواتي الذين يستمعون إلي يعني لا ينبغي الواحد يكون مثل الشاب اللي عنده أبي حنيفة اللي كان كله له يردد أضاعوني وأي فتن أضاعه. يقول هو يشرب الخمر وإذا سكر بدأ يقول أضاعوني وأي فتن أضاعه فيوم في من الأيام أبي حنيفة ما سمعه ي خمر شوي وضارب مع واحد وسجنه م. فذهب إلى الشرطة وأخرجه ودفع يعني مالا إلى ذلك <تصفيق> الشخص لإراءه كفاله طلع فأمسك أبو حنيفهم طالعين وقال له أنت تشرب الخمر كل ليلة يعني وتقول أضاعني وأي فتن أضاعه أترانا أضعناك حنا ضيعناك قال الله قال إنما أضعت نفسك أنت اللي قاعد تقول ضيعوني ضيعوني أنت ضيعت نفسك ما, ما يعني حرفت أنك تطور النفس عبد الرحمن م. شخص موهوب آه. شلون يقدر يحاضر على موهوبته ممتاز هو طبعا هناك عدة أمور أول شيء أنه يصاحب ناس موهوبين مثله لأن أحيانا لما تصاحب ناس سيئين يضعون موهبتك وتبدأ أن تنظر للقمة وهم يقولون لا تسعب نفسك ما في أمر أنك تنجح ما في أمر أن يسر لك تأثير م. ونحو ذلك فالأصل نفس الأشخاص اللي هو ويصاحبهم مثل ما قال الله عزيزي قال الله صلى الله موجها نبيه عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم موهوق بلا شيء قال تعالى له واصبر نفسك مع الذين مع من يا ربي اللي يضحكون ويمزحون واللي يضيعون وقاتوا مع من مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ثم قال ولا تعد عيناك عنهم تريد ذينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغسلنا قلبه عن ذكرنا واستبعى هواه وكان عمره فرضا يعني قال الله تعال تبقى مع الناس المتميزين لا تذهب إلى غيرهم الله يوفقنا وياكم <تصفيق> طبعا عد سؤالك بار ما يمدين عليها بالعزيز <تصفيق> أيها الأحبة في برنامجنا هذا لنا في كل حلقة اعلام جديد ماذا نعني في هذا الإعلام الجديد المقاطع المتشرة اليوم بين الناس التي تصلنا عبر إيميلاتنا تصلنا عبر الجوالات تصل عبر وسائل متعدده اليوم بشكل كبير جدا بدأت الصورة تنتشر والمقاطع المتحركه تنتشر بين حاولنا في كل حلقه انكلف واحد من الشباب ان يحضر لنا مقطعا نعرضه في هذه الحلقه وفي غيرها الحلقات ايضا ثم نعلق عليه اليوم ضمن اللي جاب المقطع من عبد العزيز شكرا. شكرا. شكرا. شكرا اليوم اخونا عبد العزيز هو الذي اتى بالمقطع نشاهد المقطع الذي جاء به ثم نعود نحن اياكم الى الاستوديو باذن الله تحجز مكانك يا أخي إن الدنيا مسافرون شو اسمك؟ وحما كم عمرك؟ لسين كيف حالك؟ هنا ما تحية الإسلام؟ سياق من ربك؟ الله أين الله؟ سماء من نبيك؟ سماء أين ولد الرسول؟ لبكة إلى أين هاج الرسول؟ مدينة ما دينك؟ دم. كم عدد أركان الإسلام؟ الله سهل. كم عدد أركان الإيمان؟ دم. ما عمود الدين؟ سيارة ما أعظم واجب علينا؟ دفتت. ما أعظم الذنوب؟ سيارة هل يعلم أحد الغيب سوى الله؟ يارة من هم المغبوب عليهم؟ يهود. من هم الضالين؟ السيارة ما من الفرقة التي أثارت مسألة خلق القرآن؟ لا من هو العالم الذي رفض القول بالخلق القرآن أحمد ما أعظم آية في القرآن من هي ذات النطاقين أحمد من هي سيدة نساء العالمين ما هي دار الكرامة ما هي دار العذاب والمهانة ما هو دعاء الاستيقاظ من النوم أحمد يعلن رجائي فيك باي يأكل المسلم يمينك يا ترى احنا في والكل فيها يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع هذه ما شاء الله رزقنا الاختبار في كل الشريعه إصلاح المركز كده وخلق القره مش دريش يعني جيد انما انا اشو احيانا طرح النساء ربما تكون فوق فوق المستواه يعني نسمع سؤالك ناصر بيتكلم <تصفيق> أن الموهوبين الموهوبين في المواهب الاخرى اللي نعرف الاوان الاخيره اللي هي جك في الرقص اللي والحركات الراب وغيره الراب والرابو فنتكلم عن احسن أوه. وهذه هذه ايضا مشكله احيانا يكون بعض الابناء موهوب في الحفظ افترض أن اباه يحفظ من هذه القصائد الشعبية بشكل كبير جدا او ربما يعني مره دخلت على واحد وعنده ما شاء الله ولده عمره يمكن 4 سنوات فاسال قلت ما شاء الله ولدك هذا كم يحفظ من القران فقال له عبد الله ور الشيخ يعني اجعل الشيخ يراك انا قلت يمكن يقوم يصلي يمكن فاذا قدامي عرض لا لا, لا. <تصفيق> واعطانا قصيده سنوات فقلت الأب الولد حفظ إن شاء الله جزء عمه قال لا حفظ سورة كذا قال لا وشغال حفظه من هذه الأشعار طيب هذه ماذا ستنفع لا في الدين ولا في الدنيا فأنا أقتد أيضا العناية أن تكون للشيء الذي يندرب الناس عليه أن يكون نافعا فعلا أن يكون نافعا لهم أسأل الله تعالى أن ينفعلوا ياسم بما قلنا وانتمعنا وانتمعنا دميعا من الموهوبين أنتم أيضا وإلى حبه الكرام أشكر لكم تواصلكم أشكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم الى لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون ومسافرون على هدانا